تفوح رواح الريحان لا أزكا ولا أطيب وياجد الطير في البستان لا أندا ولا أطرى تفوح رواح الريحان لا أزكا ولا أطيب وياجد الطير في البستان لا أندا ولا أطرى تفوح لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطراف ويزه الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغراب ويزه السهر في الرمان لا أبهى ولا فجلت قدرة الرحمن لا اقوى ولا اغراف تفوح روائح ريحان لا ازكى ولا اطيان ويجدو الطير في البستان لا اندى ولا اطران تفوح روائح ريحان لا ازكى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 يجد الطير في لا ولا تفوح روائح لا ولا ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى وماء البركة الهادي يعانق ضرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعاني ظلم لشاطئها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها <تصفيق> فوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغار ووحي الله إلهام فجل الخالق الأكبر وكل الكون إحكام من الأزماء إلى الأسوأ ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطراب ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب